تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوه عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفروا نكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيه كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ قَالُوا سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتخذوا العجل من بعض ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآ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 قال مغالي ضا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم لم بآب حق يُوقِعُ لَهُمْ قُلُوبُنَا